يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفا ادخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته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 حيا للصلاة. الحمد لله الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم مجزل العطايا ومول النعم احمده سبحانه واشكره على عظيم فضله فاض خير ربنا وعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد الاحد الاعز الاكرم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اكمل الله به الدين وبه الشرع تم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اهل الجود والكرم والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلك السبيل الاقوم وسلم تسليما كثيرا ما جاد غيث في سحاب مدلهم اما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فالسعيد الحازم من فارق الخطايا قبل المفارقة وسابق بالتوبة الأجل قبل المسابقة فالأوقات على الأنام شاهدة والأيام والليالي إلى المنايا قائده أيها المغتر بصحته, أيها المغتر بصحته أما رأيت ميتا من غير سقم؟ ويا أيها الغافل بطول مهلته أما رأيت مأخوذا على غرته حدار رحمكم الله أن تكونوا ممن إذا كان طفف وإذا ذكر سوف وإذا دعية قاعس وتخلف جد الجادون وأنتم قاعدون وتنافس المتنافسون وأنتم متباعدون إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أيها المسلمون حجاج بيت الله تتفاوت الأوقات فضلا وتتفاضل الأمكنة نزلا وتتكرم وتتكرر مواسم العبادات كل ذلك لأجل شحز الهمم وإيقاظ روح التنافس في الخيرات والمسابقة في القربات وتنبيه, وتنبيه ذوي الغفلات ولئن ودع, المسلمون ولئن ودع المسلمون مواسم الخير وشعائر الحج ومشاعره في يسر وأمان وسهولة واطمئنان وخدمات موفورة ومشروعات مشهودة وإنجازات مشكوره تقبل الله حجكم وغفر ذنبكم وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وجزاءكم موفورا لئن ودعتم حجاجة الله لئن ودعتم هذه المواسم الشريفة والشعائر العظيمة فإن شعائر الدين وفرائض العبادات مطلوبة من المسلم في أوقاتها المعلومة طوال العام وصفاتها المعروفة كل الأحوال لا ترتبط بزمان ولا تخص بمكان من الصلوات والصدقات والأذكار والقروبات وأعمال الخير والبر التي لا تتناها فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والمغبون رحمكم الله من لم يعف ربه إلا في أيام معدودات أو ساعات محدودات ثم يعود إلى غفلته ويرتكس في اتامه واي حسره اشد واي خساره اعظم ممن تقوده ايامه الى مزيد من الردى والشقوه حجاج بيت الله وفي مثل هذه المناسبه تجمل وقفات التذكير وتحصل المحاسبه انها وقفه أمام, امام مبدا من مبادئ هذا الدين يناسب المقام وينا... وتنا... إن اننا انها وقفه امام مبدا من مبادئ هذا الدين تناسب المقام وتناسب المحاسبه وتجسد المسؤوليه تحفظ حق الاخوه وتضع المسلم على ميزان الاختيار على ميزان الاختبار عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه الأخوة هي روح الإيمان ولب المشاعر الأخوة هي التأمين الشامل الذي يبث, الذي يبث في أكناف المجتمع الطمأنينة والسلام حج بيت الله معاشر المسلمين من فهم هذا حق الفهم وتدبره كل التدبر عرف ما يجب عليه نحو إخوانه وصور التعبير الصادق عن الأخوة لا تقع تحت حاصر ولكن يجمعها جامع عظيم واسم كريم له دلالته الواسعة وآثاره العريضة ومصداقيته الدقيقة ذلكم هو النصح أداءا والنصيحة قبولا والتناصح محبة فتنصح أخاك وتنصح فتنصح أخاك وتنصح له وتقبل نصيحته وتحب الناصحين النصيحه حفظكم الله معيار الحب الصادق وعنوان الاخوه الخالصه فاخوك من حضك النصيحه النصيحه كلمه جامعه غايتها اراده الخير لمنصوح وتحصيله له وارشاده اليه وتنبيهه الى اجتناب العيوب والتحذير من الانحراف بالقول والعمل والمعامله يقول محمد ابن الله رحمه ابن نصر رحمه الله في تعبير دقيق جميل النصيحه هي عنايه القلب للمنصوح له كائنا من كان وتفقد نفسه ويصلحها يعني نفس المنصوح ويكفي في ذلك رحمكم الله ان نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم حصر الدين كله في النصيحه وكرر ذلك ثلاثا فقال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم من حديث ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ويقول ابن بطال فالنصيحه تسمى دينا وتسمى اسلاما معاشر المسلمين ضيوف الرحمن لا يمكن لاحد كائنا من كان ان يستغني عن النصيحه مهما كان موقعه ومهما كانت منزلته من الحاكم والعالم والمعلم ورب أسرة والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد في كل زمان وفي كل مكان والنصيحة والتناصح من أعظم الحقوق بين المسلمين فعن ابي هو يترضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فأجب وإذا سنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا ميض فعده وإذا مات فاتبع أخرجه مسلم ويقول جير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه وعند الطبراني من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم أيها المسلمون المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الأخرى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إن شئ لأنصحن لكم إن احب عباد الله الى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحه ويقول الفضيل رحمه الله ما أدرك عندنا من أدرك؟ بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للامه وقال أبو بكر مزني رحمه الله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ولا صيام ولا بشيء ولكن بشيء كان في قلبه قال ابن عليا الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة لخلقه معاشر الأحبة معاشر الأحبة حجاج بيت الله المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا متعاونون عن البر والتقوى يتواصون بالحق وبالصبر ويتواصون بالصبر ويتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر المسلم اخو المسلم يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويرد ضالته لا يسلمه ولا يخذله يحب له ما يحب لنفسه يحزن لحزنه ويفرح لفرحه وإن, ضر وإن ضره ذلك في دنياه كرخص الأسعار وإن كان صاحب تجارة المسلم يحب صلاح إخوانه وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم ودفع المكروه عنهم ويرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وذب عنهم ومجانبة غشهم وحسدهم وايثار فقيرهم ورد من زاغ عن الحق منهم في قول وعمل بالتلطف ورد الأهواء المضلة بالأدلة ورد الاقوال الضعيفة من زلات العلماء في متابعات ومراجعات لا تنتهي حبا ونصحا وشفقا ومنها من نصح النصح لعامة المسلمين بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم واجتماع أمة عليهم وكراهة افتراق الامه عليهم ومقاومة ذلك ودفعه والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم بحب عزازهم في طاعة الله عز وجل أيها اللي في الله وقد ذكره العلمي جملة من الآدام ينبغي رعايتها حين القيام بحق النصيحة والتناصح من الإخلاص في إرادة, في ارادة الخير للمنصوح والحرص على ذلك والجد, والجد فيه والتخلي عن الهوى وحضور النفس والصبر على ما قد يصدر من المنصوح من جفوة أو غلظة أو تصرف منفر وليسلك في النصيحة مسلك الدخ واللين وحسن تخيل الألفاظ وأرفقها والطفها وأفضل الأوقات وأنسب الأحوال والأصل في النصيحة أن تكون سرا فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن, وضعه ومن وعظه علانية فقد نصحه وشانه والمؤمن يسر وينصح والمنافق يهتك ويفضح ويقول ابن حزم إذا نصحت فانصح سرا لا جهرا وبتعريض لا بتصريح إلا ان لا يفهم النصوح تعريضك فلا بد من التصريح بل ينبغي أن يقترن بالنصيحة إحسان الظن والتماس العذر يقول ابن سيرين رحمه الله إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل له عذرا وقد قالت الحكماء لا تلقين أحد مما يكره وإن كنت ناصحا فإن ذلك ينفر من قبول نصح وبعد عباد الله النصيحه سبب لنشر الاخوه وزيادة الالفه وصفاء القلوب والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله ويدخل في كل ما فيه سعادتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله لا خير إلا منه والشكر له لا فضل ولا نعم إلا من لدنه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في وحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولا يدرك له كنه واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه واجتباه وارضاه ورضي عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله حجج بيت الله لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة ولا خير في قوم لا يحبون النصحين النصيحة قيام بالمسؤولية وإعذار إلى الله عز وجل وإن من النصيحة الرعية وإن من النصيحة للرعية والنصح في المسؤولية ما تجلى في موقف ولي أمر هذه البلاد حفظه الله وهو يمارس مسؤوليته نحو شعبه وبلاده وكل من تحتضنهم هذه الأرض الطاهرة الطيبة من مواطنين ومقيمين وضيوف مستشعرا عظم تواجبه الديني والوطني والإنساني لا تأخذه في الله والحق لو لائم سعيا في ابراء ذمة ورعاية للحقوق في منهجية جلية تلزم كل مسؤول أن يضعها نصب عينيه إذ طلع حافظه الله بكل مهامها القيادية في ديانة راسخة وجمع بين المستاقية والحزم والرحمة والعدل والحكمة وسداد الرأي رفع لواء المساءله على كل مقصر في مكاشفة ومصارحه ومحاسبة أشعر كل مسؤول في الدولة بالأمانة الكبيرة التي يحمل التي يحملها ولا تهاون في المحاسبة مؤكدا حفظه الله وسدده أن للمسؤوليات تبعات يجب أخذها في حسبان وليس أحد فوق المسألة كأيما من كان إننا نحسب ذلك كله من النص إننا نحسب ذلك كله من النص الصادق الذي عزز ثقة المواطن والمقيم في ولي الأمر وحسن رعايته حفظه الله لقد كان حفظه الله يستبطن القلب المؤمن والضمير المخلص كما يستشعر أنين المكلومين ويلبي استغاثه المنكوبين لقد لقد فضح لقد فضح الحق الملكي كل من يحاول ان يهون من حقوق الناس او يقلل من ماسي البائسين وإن من النصح لولي الأمر وان من النصح لولي الامر ان يقف الجميع صفا واحدا خلف الامام الصالح الذي يريد إقامة الحق والعدل وينصب ديوان المحاسبة لكل مقصر حفظ الله إمامنا وولي أمرنا قائدا أمينا وراعيا مخلصا ومنارا للامال وقلعة يحتمي بها مظلوم ويلجأ إليها صاحب الحق ملاذا بعد الله عز وجل في السراء والضراء وشد عدده بأخيه وولي أهده وأعانه بإخوانه واعوانه الامناء المخلصين إنه سميع مجيب وبعد رحمكم الله فهذه هي النصيحة في حقيقتها ومنزلتها واثارها وكما يقول عمر رضي الله عنه لا خير في قوم ليس بنصحين ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين ولا خير في قوم لا يقبل النصيحة ومن نصحك فقد أحبك ومن دهانك فقد غشك واعلموا أن غياب التناصح وضعفه واعلموا أن غياب التناصح وضعفه سبب لافات كثيرة من غيبة ونميمة واحتقار واستهزاء وفشو المنكرات وانتشار القطيعة والفوقة والنفرة ويكفي أن يعلم أن ضد النصيحة الغش والنفاق والمداهنه ألا فاتقوا الله رحمكم الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأصلحوا ذات بينكم وكونوا عباد الله إخوانا وتواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد خاز فوزاً عظيماً ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المشداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائل العليماً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الامي وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشركاء والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته وامورنا واجعل لهم ولايتنا في خافك وتقات واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا بتوفيقك وايده بسيدك وأعزه بطاعتك وأعز به دينك وأعلم به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم ارزقه البضاة الصالحة اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولاه أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك واجمع كلمتهم على الحق واجمع كلمتهم على الحق للهدى يا رب العالمين اللهم من أرادنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشكر بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل, واجعل, واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ جنودنا اللهم احفظ جنودنا وقواتنا وقو عزائمهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واحكم امرهم واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم واحفظهم ان يغتالوا من تحتهم اللهم من اخترت منهم لجوارك فانزله منازل الشهداء ومرافقه الانبياء ومقام السعداء اللهم وابرم لامه الاسلام امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه أهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم اجعل حجنا مبرورا اللهم اجعل حجنا مبرورا وجزاءنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم ادقنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك ولذة مناجاتك اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل صلاتنا وحجنا ودعاءنا وكفر عن سيئاتنا وتوب علينا وغفر لنا وارحمنا يا رحمة الرحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي, وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار ربنا لا تزجق قلوبنا بعد يديتنا وهبنا من لديك رحمة إن كانت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدي والإحسان وإيثا يدي القرباء وينهى عن الفحشاء والمكر لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله